فَقَالَتْ أَلَذَلُّ لَكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُرُونَ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ ناصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ عينها وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 قال لأهلهم كثوئني أنست نرى لعل يأتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصدرون فلما تها نودي من شاطئ الوادي الأيمن نودي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 أو لم نمكن لهم الحرم آمن يجبا إليه ثمرات كل شيء الرزق من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلتنا من قرية بطرت معشتها.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 وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَهِيَ ظَالِمُونَ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَايَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى فَلَا تَعْجَلُوا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 وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْهُ مَا كَانُوا بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ يَقُولُونَ وَيْكَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بنا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 فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل